بسم الله والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه خالدهم لو خالاني كاخ وشي يشيب ولا ولاي بندكان التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض فانها توصل الى درجه المحبوبيه بعد المحبه حركتك كفرزكان جي بجي جيكرت، تما شابك لبات لدواء هالفرزك لو فرزاني كاي كي بزانة تس سنتيك هيا جي بجي كأتغيني تدرجي خوش ويستيخوة تعالى حديثة كيبو هريرة بازكين رزاي خوائي لبيعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الله تعالى قال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 وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه ام حديثا معناه يزور غوريتياا شن استفاده فقهي جتايا يايست إنسان مسلمان لي ولبيتوا باشاموش تغل بدايه خويا تعالى فرميتي حديثك حديث فرمي من بكا من حرب لقال هواي دجایتی خوششایسته کی من بکه دوسته کی من بکه آومن اعدادیه که ما کامن حربم لگال ها کسانو جو کسانی کدجایتی مسلمانانه کن دجایتی آوانه اکن کدوزت خوان دجایتی آوانه اکن کرگین راست بیشانی خالقیان با خویان آماده کن بو حربی خویت علی کسیج لحربی خوای نی بات وابزانی فخوات علا فرم وما يعلم جنود ربك إلا هو ولو خوات علا بيسيب على الله كذناز عدد الجندي كان خواتن سورة وأود صلاته أو قوته او اقتدار خوات علا هذه هيك كسينيتي كذناز كس عن اللي برانباد الرعب واستي تاريخش باشترين شاياته هو همو أوانيكوا كل الرقيان لقال خوي جوريا كردوه لقال دينك هالخوي جوريا كردوه فاش انا فرمي وما تقرب إلي عبدي بشيء هيج اشتقنيه انسان بين ذيك بيت عليه يعني فرضكاني خويه تبرت على كفرز كدو الا سر جوره ترين فرض الاشع عمليه كان نعجه توقرني كي تشور خا لخو لخوان زيقه كي تاو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه اشان الله عبد كان بنوافل كان بسنته كان او اند اي كان خوان الزيقه كان ولا منها التامن من خوش ما بين ان جات ما شيد واي خوشويستيك من كنت السمعَ والَذي يسمعُ به. طبعا ام حديثة عندك بغلد ليتي جيشت ولا معناك أي أبي أروشني كينا ومعناك أي شيا ظاهري حديثك أوهال يا الله جر من خوش مي من ابن بوجه كاي كبي أبستي من ابن بوج شاوي كبي أبيني من ابن بوج دستي كدستي في أبابوشر من ابن بوج قاتشي كبي أروى. أجر دوام ليبك أيامه أجر بنام لياب غير تناي اقرم بالاخراف الاخراف لاش تخراف كان لك الكارثات وناخر شي كان لا ام ليريا مابستي بيت شي استعلم ابو ما شرح كان كاجر تو خوسيس بلي الله حي تعالى ابي بوججكي كابي بيستي خاغرابي بوججكي كتو بي بيستي معناه هيش تكنا بيستي الا برضا ابن حي تعالى نبي او ثاني اخاف في غازيا مراتبی خالص، خود دانی نهایی جد لش تج به، ایلا اشتانه بک خوابی خوشه. نک، ولعیادو بالله خوابه به جیوتسکی تو. ام حدیث است وگفت منظر کس بغلد لیتیجا. و تعبتی، او کسانی که آخوانی عقیده شی پروپوشن کخوانی وحدت لوجودن. الان بونوار همی او تلو حدیث شالام نبم به جیوتسکی که آتا توش خواه. ولعیادو بالله. نباست به آوانیا. فتضمن هذا الحديد الشريف الالهي حصر اسباب محبتي في امرين اداء في أمرين اداء فرائضي والتقرب اليه بالنوافل دوشتي باسك للحديثك يا كم اغاد لفرزكان بيد وهم سنتكاد بس بيجي وبتي نسر الشرح حق لك قوله شي ابن تيميه هنا ورحمت اخواني بالشيخ الاسلام فرمى باب زاني لبدايه بس ولي مالك طبعا ولي يعني دوست خو شفيست ولي اخو یو کس تا خود اون با دوستمنی خوازانن نخر. که وقتی او همون تندوستی خوان، ای دوستعتی خو ای تعالال سر درجه نخر. هی دوستعتی که ای زور زور زور زور بقوتا. هی ممنون دهی زور ضعیفه. و ای آن دوستش لدینه روایه. کسی که دماشها که برادر تزور دل صورتا. کسی که زور کمتر. هی هر حزن آن که تغییرش تیکی لگلا بخواد دوستعتی که من زور نیله برود دوستعتی که ضعیفه. كوات الراست علي دوستا دوش من دنييه بلام دوستا ايتي درجاتي هيا ايمش هموي ولي خوي تعالاي بو معنايا يعني اسبون منا كلمه ولي لا اله خلق معناكي سيري ايوازني كوت دوالي يعني يا بلا عرز شقبه واسمان برخي وهمي بخسيف كا وانيا وازني ولي بريت لوك سي سلطه مطلقه هي لدنيايا بون منا وقال لك ان يكون لك الله يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ولو كنت, كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير يا لو اشتان عقيده غلطه بربوجاني كخالشي ايماني وكولي غيب زاني او تا خوام بيغمر الله بلامن غيب نزانم لنا قران قتاوان نسرا كشي شي بقسيناتك قل كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنيش بلا من غيب بزاني اايا يا شاتنا خوشقان لبرد ميخوما ابيني حزمناك توشي بم دو پی شادی ناخوش دان بو بازکم لسیره ک پیغمر صلی الله علیه و الیহি السلام اگر بی زانی باه لا حیات قا اکویته پیش حسابي بو اکات که هر دو چن زور ناخوشه یکی جنتی هم کردنی خ زانی به زینه حتی استش مو بو موضوع انا لینین انا ها حتی استش ای کافر غدار هر بدایگ ما عایشنه ل کرد اگر پیغمبری خواست الله عزیز ام پیش اتی بزنی که لحاظیه که اوها توشی او به اتهام با خزانه کهی بکره حسابشی با خواه کن توشی او نابو حتی تنها دشیانی خوی یک منالانی با موضوع او که که پیغمبر خیب نزانی لکش عبدالقادریه اگر لانی خیب نزانی لکش حاشا لروی او پیاوت شکانه او پیغمبرانه کنی ازانیو ایم همودزود جد و دروز نیک و فاطیتیو بجدوگری خوی بولیدانیو بداخوا خوان با مسقف و زانه زانش ولا شو خي بزاني؟ أنا أولي أي الشيطان أو أولي أي الرحمن نيم؟ تشي أخلك أخوي توشي تشي كردوه؟ أو بياشاتي كم بياقمة صوص من أي زاني؟ بعشان للشر وحدة هم تان زاني حتى صحاب الشهيد ولسروهم يعني وحمزة أو بالو أنا. أعرف بياقمة صوص من بزاني كي واي للروايات. بيو تني يومين بيو توني أنا خواره ها. توشي أوعابين دعائي أوها أوها أوها يا ناي نخوارو لغير دول كابوي توش يا النبي لا شركه ابو ختان زاني سماجال ني باس پیغمبر خدا زاني الله عليه وسلم حتى خليب پیغمبر شيءت لا حد لا شركه يا الله عليه وسلم ولي اوكساك دوستاتي خواك فرما كان بجيه نس متكان كان الاخوات تشاو باكا داين باكا باش خوته على اوكو رز وحرمات عندك شيء اياته ولي جا اول يا لا سبب استوى قشتيا كي كوا او كتب يا غماران أو جوري ليان أوش تاني كأيابه عن بيعنا يعني خلق لسه سانك على ويكو وكو أو بيعنا ما نشارك كزنيتواني ما نشارك. بعشر القرآن بيروزي بونات كزنيتواني القرآن بيعنا او معجزة. فلام أو لياتيان هاي كرامتيانها. مريم حمودة نزار لقرآن رسولك برا و كويتي. یش ای قول اولیا کانی خواهی تعالا خوبیا قمریج نبود که چی خواهی گرخواردی نیب آنار پیغمبر علی صلی الله علیه و آله اول کیو بود النال کی هده اول کیو بود خواره یهول لای خواب هاتون لای خواب وی هات خواره بر رمانه بولی بر رمانه ب کرامتکی مريم نرج به عالم عبدالله او کرامتام حیا من واکمن رجس بیگ موسی رجس کم وای نهود رساله خواهی تعالا تو تا کرکی توشی چیبو عیسای کریتوشی چیبو تو عنید صلاتی ها بو لکافرانی بپاره زیلا خویت خمر بر اسم آن کن قدر بن قصی ولي لی ابد تعريف کی چه ولي يعني دوست خوا. ام دوستت يه درجه دی. چه هر كسي بياب بيابش بي رکوب يك بي در در جاي خويبرس كات دار. تشميه نباي تشميه نباي هر وقت متحال. كعبه هات يا پنجاه يا شصت يا هفته يا هشتاه يا نوتيه بس ام يواجي لقد نعمت أو أو أو ان بس هناك من يكون هناك و نه شاناسبی اوپ کان لی خالشی خویده قبل من آواها آواها آواها من زور عجیب میل خالکانک عبادتی خوان کشف کن خوان با خالتشی باز بخوا که چن سالم اندوامو چن سالم اندوشه من نشون چن که که نشون با تو با خالت کردوه دب را واردی گویی آفری دب را واردی گتقام کوتاهیه اگر با خواش کردو با سیمک و الله الذين هم و هم الذين امنوا وكانوا يتقون تعريف كيما لم يكون لدينا ايام و كانوا يكون لدينا يونس آيات كانوا يكون لدينا ايام و كانوا بوجادو لدينا فالشو و كانوا يكون لدينا ايام و كانوا يكون لدينا ايام و كانوا يكون لدينا ايام و كانوا يكون لدينا تفر من يعني بزان الأجدار بن إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دوست كان إخوة ناترسن وغمي جناخون ناترسن لو يك قاتك برو لا إخوة أرون أش نوريز وكرامة إخوي تعالى وا نغمي جخون لدعاء إخوان لما أعلم نخوا عن كاتك قاتي كامبرن أش بلا إخوي تعالى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 فقد فقط اخبر تعالى ان أولياء هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله ان جاء باياتيك تعريف تقوى بوك الله اخويا تعالى بياني كان خويا خويكتك او ايمان دار ايمان دار كان الايمان دار اوان انت تقواني الله التقواه الى سوره الاتي تقواك هم المتقون هم المتقون اما متقون ليس يوم أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب المغرب. ليه يا أخواتي على باسي بس ليروكذنك كعبة من بوكا وركذنا روج لنا أو أمتي نيب مثلا يهود نصارى ريان كذوت أشيء مسلم روكذوت أشياء. لو أي يضرب ك المغرب لا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 ببیله درگاه تین اجورا برکم، مرگ ایمان با خوابون، چون که خوابونه بقبول اینا کم، این جوار تو، ببی ایمان هشت دبکا، دفعه هشت دبکا، بتعالی پروپوشه، امر الله اشترانه زور زور بیستین ابرکم، ندرگاه ایمان و خالق ناشت اجورا، ندرگاه کانیتروارن، بلکه بداخو ایمان دارن زور زلیب، لدوان، کسانی کنترقیان لاین و کسانی کن کواله لای خالشی هیچ وس نیوم، هیچ دسالاتی نیام. لا لا يخوأش أودس او, أو أو شرطة بإيمانه تبع هوايك واليوم الآخر إيماني ببروجي قيامة كزيدو بيطلع يا وصل الزربس سر كانوا داس على داراني كانوا زار البروان بروجي قيامة إيه البروان هوا أو رجمن بسرناها والملائكة والكتاب والنبيين إيماني بملائكة كان بيباء همو كتابك بقرآنه بأهمو كتابك أنك إخوة تعالى ناردوية وإيجب قرآن بيروزبك والنبيين إيماني بأهمو كتابك يا غمرانه بأبئت فرق لبين وآت المال على حبه ذو القربة مالي هي بيا لكاتك او مالي زور خوشة بيا بكساني كخزم ناسيه واليتامة بيا بهاتي بهتي بيا باوك نبوكان كان ريا قادار بالنقطة كيها فإشارتي بوكي لم رمزانها ألا من بيواجنا من ها يا متيبا كاك بيا وجنوتي ولا قران نهت واجد فقير نباه اگر فقير بيار بي اي اگر فقير به اما بيا وجنوا ما شاء الله تنهيها او قصك طريق ذاك لينا و خالتيها ولا قد دينكاشي زيرتو هربي اش تي بين تشتي وامان فقير ومسكين معناه هتي وكا بيا وجنك ما مستاك فقيك خلقك هر كاسك اگر فقير ومسكين و قرضارو بييره قرضيل خير اكردو قرضيل بيويستي اكردو اما گردولان بر بني لا بيناچي دلا لا بي شمو كسک مامصاي ايني بيناچي گردولامن نو لا بيناچي وابن السبيل والمساكين فقير نداركان وابن السبيل كيسك ليقو ماو مسافرو فاري هيل شوني خوي بزلو ماو والسائلين او يب حق داواكا نقوي بنا حق داواكا امر الزور كسان بنا حق داواكا والسائلين يعني دروز زكرا كداواكن وفي الرقاب فأرأي أو عبد مسلمان أنا أزادك كعبد وقام الصلاة وأت الزكاة نجى كابر يكبيكي جماعات والموفون إذا عاهدوا أهدوا بيمان إخوان ابن والصابرين أو عنها لتشيا في في La faqiri wa al-dhara'i la nakhoshi wa hin al-baaz la kati sharkad l-kuffar Aulāike al-lazhi هم saadquo amana rāzaq ira-firmia Aulāike humu l-muttakduhun Aulāike humu l-muttakia Dehé Allah, jadoukir lewajjai bēto tkhoa مواصفات jadoukir كزوربي bini parabab alam Jadoukir lewajjai bini parabab alam Jadoukir فلان bini فلان والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله تقوى هو كيف يخاف تقوى طاعة طاعتي كان لسر وشنائي قرآن وحديث نقل خوية وشد بينه وما بستشي خوية تعالى ببهشت كيبه أو التقوى وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ووازل اشتخراف كان بينه بلعام كامان اخرافن حالی رئیزور مهم ایشارت بامو بین. چاق کان و خراب کان. با کورتی خالق ما زانه، با کورتی خالق الکاگه چاق بکاو خراب مکا. اما با کورتی، بسواره خراب کانم با بچمیره. باسیان بکا، چاق کانم با بچمیره و باسیان کا. آو چاقانه حیث ذر بیله لای خالق خرابه. آو خرابانی کلی ریال لای شرق خرابه لای خالق ذر بی أذو ريا بين يا ما، كشاف مع لونية هموما نيجرائي نسروي تأكبك خرابمك همومي وعله، بل إن وكام خرابه سيري كتاب سيري قرآن سيري حديث سيري كتاب الكبار كن، خرابك يخرابك أنت ماشاء، جنا حجورك أنت ماشاء ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نواهيه لك وتعالي ولي خواجور أخوي نزقنا كاتو والأخوة إلا ببجهناني فرزا كان وببجهناني سنة كان فاشل أوولي خوي تعالى سنتجهش إلا ولي خوي تعالى ولي خوي تعالى كسي شيء ساقته ودزبرق قلبر نيا برود نشتبك توباري دوارك وبزورك أدلب صيني إشتي لا شرح خوي تعالى جا ولا كان أتجينته أو درزيخ وشوي استوى لخوي تعالى بشأن فرمى فما القلب بعظمة الله تعالى هركات يدل عبدك عبد كان برب ولا خوش ويستخوي تعالى بعظمة خوي تعالى خاد بجورة راجد لا مو جورة كان جورة بابان الله أكبر الله أكبر سنتين وجه كش ديناموس الله أكبر خاله مو أن جورة ترى هاي وايل يا كسي تر جورة ترها والله أرى والله أرى والله جورة ما دابا أو أو بي كيسة بين أو طماع الدنيا فر بين دابا عظمة الخواب خينا دلما بترسين لهي بكوها بالقابيل قابل كاتي طماعيها بو برقة من كوجي الرش نتيجة لأنه يجب أن يكون جداً وأنه يجب قلب وضل فربل عظمته أخوة محى ذلك من القلب كل ما سواه هذا ليس لضل أسرع هذا يجب أن يكون إنه عظمت أن يكون عظمته خويت على يجب أن يكون ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه لأنه يكون لضلطانا منه إرادة إلا داوي لك اي تعال داو شيء ان ابو حديثه كافر فحينئذ لا ينطق العبد الا بذكره هيك قسايقناك الا ذكر اخواني بهش كدلي بره لجلال وعظمه اخوان على تشوز ما بكار وإن سمع سمع به اگر بی وی جول اشتیک بگره جیکابوش لکابزانی رزامن دی خوایتی اگر نار روات بچی هل دی امر جوسکگان زوربے زوری جو بوتی اگرن و رزامن خو و ان نظر نظر به اقل تما شایک او اشتی خوا بی خوش سیلیک بزانی خو بی خوش نسیلیک و این بط شبطش به فهذا هو المراد بقولي، قولی اقل گزبر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 حافظ ابن حجر فرمى لا باري الباري عليه وفي الحديث عظم قدر الصلاة فانه ينشا عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بها. قال يا جورين يجدركما كتودشتنا أو نجوا حموك يا ندلق الخوايا برا كان مسرج بل ناون يجوا لكزني معنا كان يجبنوا حموك لما تجندلق الخوايا قصاقي هموي يك عبدشيت يا نيك كتوداوي حتى تود دعوة كي محمد وبيعمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألا أن يجتهد تود دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بيعمر خوشي. سبحان محمد صلى الله عليه وسلم. لطحياتك تا الله على محمد وآل محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. زانتوا تماشاك. لنا أن يجتهد تا محمد ما إبراهيم لان الدعاء يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من تعالى ان يكون هناك من يجب ان عبادته هناك كاتك سلام يا تو هناك من يا ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من ش كمان علمها ورنا قرتو علم التوحيد ويا أخوا بارستي بينا أخوش أبل دعوة لأخوا بك دعوة لبيغمربك بينا أخوشها على القرآن إذا ذكر الله وحده وش ما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من إذاهم يستبشرون كان على كانوا بلام که غیری خواه از این زور فرا حبه، زور خوش حال میه. تو خواه است زور بیلی میرد آن یا پی بله که کماله یارا رسول الله علیه و آله. ما مستعوتی تو رکل پیا کمره. دلی خریکش که ما پی نخوشت. که بس خوا، ای بس خوا بزنی ای پیل میرد. ای پیل اجن، ای بس خوا بزنیا. بوت نگن، بوتان به مشتیکی برنوبله خواهی تعالا. اما ما نه به خواه پرستیپش نوبله خواهی تعالا. تام بپشنه به هشتگی. کاشیت الله اینم نه لكن يجب أن يكون الله بكافٍ عبده. لا يوجد عبدكاني يكون عبده. في قرآن يقول إنه يجب أن يكون في أغمار. لا يوجد أن يكون في أغمار الله عليه وسلم عبده. لذلك جعلها هركسة هركسة ومن كانت قرة عيني في شيء فإنه يود أن لا يفارقها هركسة قرخ حالي بيني تشايل لشتك أو حزنك على جيب يا غماري خوا وابو سل الله عليه وسلم أي من قرخ حالي بيني تشاوم شو تنأني همو قرشي همو روح كياني خوي لا نأني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 أو شو أفضل الصيام رضي الله, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. باش ترين رجول الدواعي رمضان أو ما غيره كبيع وأفضل الصلاة بعد الفرض صلاة الليل. باش ترين ناجش فرزكان فرض كان شو نجا؟ جاوش شو خير وفضل هي. صبر إلى سر بقريب لكن ما عندك وبهؤلاء أصحابه تانو خالقنا حي يشوت على خوشه بإذن الله عشان تركي مكان لشواله ده هاتو غير رمضان هر هلا أون ده فرقك أي لرمضان بجماعة أكريم وسنة لغير رمضان بتناهى أكريم أوها سنة أو فرقك أي الجناه هلا أون يجيه ها هر أون يجيه برنا هو بو ما كان الشوال وذو القعدة حتى آخر يا اخوة تعالى فرمي عليه الصلاة والسلام اخوة تعالى فرمية نيجم تقسيم كردوة لبين من وعبدكم بدو بشواء فبس دي لن يجدك سورة فاتحة كتوه يخير الله كاتك كتولي الحمد لله رب العالمين بزانها تولي حمد بخوة تعالى خواهی تعالا جواب داده او قصد لگلا کاتو لگل خواه قصاعیه نیشون آنها مطالعه نیوزگت آلی علی من خیال من رو آلیم که که خیال درور بیله نیوزگت که خیال دنار رو بیله کلمات کان که رو خیال دنار رو بزانت چی آلی استم اینکه با کردی نیوزگا آو سرتاک این با کردی سرتی فاتح او بزانت خواهیش لگلا علی سپاس با الله عبده کم سپاسی کردم یکسر تو آما بیته خیاله قال الله تعالى حميدني عبدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم حمد زر وصف اخواتك سنا اخواتك الله الرحمن الرحيم الرحمن اي جلي اثنى علي عبد الله عبد كم مدحي مني يا مدحي مدح. بك دائما حتى توباس يكبر لي ما شاء الله أخوة يا أهل مسيمين يا أخوة بارا الممبا يا أخوة مايبارزي يا أخوة هل زمان هذا أخوة بي هذا والله يا بي على أخوة زوج زوري بيخوشه قالتولي الرحمان الرحيم أو وصفه كده يجالة الله عبدك موصفي مني كده مالك يوم الدين بعشرة رجلي برسينوا يعني بيدي قيامته هي. أله مجدني عبدي قيت على الله مجدني عبدي يعني عبدكم وتمان وبقاب وتوي اخويا هم ما نمرين روجي قيامه جد او كولمانه الامانه فرسيته او عبدكم اواساني يعني ما حدك عايش مجدني عبدي The نعبد is نستعين one who run away, will we live here. Lord v Anyway to pray, where our God are speaking, You 언젠 call Jev Nurul as Hevr tu Him You do to pray every word out and your God are learning them every day with His people. We put تو Judeal Hora, a God that you join me, ألي رأي الله خوي تعالى؟ بيني من هو عبدك ما هو ما من أيامي؟ تخويسن كزلك يوشكها عاجل لا. كزلك يوشكها عاجل ومعناه لا. إن شاء الله إهدينا السرّات المستقيم. خويا بمخيت السرّ رجلاستك يخودي دعاءن بيبقوا أو رجلاست. بس رجلاست سبحان الله أبراكان عرب كان أيانود مش عرب أيانو أبشر يادوننا يعني بقى بيان يعني كان يعني برامبر ها بس بشر وكم يعني محمد بشر تفرق إيشي لقال منها هيا بوه بياور بيشاني من بوهم بوهم بو خم من بشر قل أنا نما بشر ومثلكم راستا بلا انسي يوحى إلي فرق كيبيني من ويه و وحيكه دبا شاوئ امر برنامج ما بوداني وحي بويد فات ايش فرق نيه توالي ميجوالب توالي باو ابي ميجوالب باو اي بو ما فهمني منش بالموابه تو با عليه لحسك موابين منش لحسك اموابي حسق ام حسق منابي هم الدنيا قال خوابك ها <تصفيق> حزنا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ليت ها بقسي ها ها ها ها ها حزبو حتى ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها قالت تقول إيه دين الصلاة المستقيم خيار رينوماين قبر رجل راستك صراط الذين إن شاء تقيده شيء كده أصليتك كم صلاة يا كم رجيا الذين أنعمت عليهم رجاي يا غمار محمد صلى الله عليه وسلم يا وشأ كان رجاي صحاب كان غير المغضوب عليهم ولا تعالى خيار رجيا هدنا صارم بشاميه إن شاء خوي تعالى هذا لعبد ولعبد ما سأل أما أبو عبدكم وعبدكم هر شيء كبير أيامين Because if its children die, your children would come to sing well as a Hindu. Just to say this right, Just my uncle, if weina coming for you is not going to talk more открыth from God to our Weltszeman. Our Jesus who has only book two experiences from sins. That's what